Wahai mereka! Apa yang datang kepada mereka, tidaklah mereka yang menikmatinya. Demikianlah nasib mereka di dalam hati orang-orang fasik. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فظلوا فيه يعرجون لقانوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون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 والارض مددناها ولقينا فيها رواصي وانبتنا وانبتنا فيها من كل شيء موزون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 وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْ أَمْوَالٍ كُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ولقد خلقنا الإنسان من صرصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم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 قال فإنك من المضلين إلى يوم الوقت المعون قال رب بما أغويني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين 124. 125. 126. 127. 128. 129. 129. 120. 120. 121. 121. 122. 122. 132. 133. 143. 154. 154. 155. 155. 166. 167. 167. 167. Laha sabatu abwaab Likul bapin minhum juz'um maqasum Inna al-muttaqin fi jennaatin wa'uyun Udkhulu haa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 قَالُوا لَا تُنذِرْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمْرِ السَّنِيِّ الْكِبَرِ فبِمَ تُبَشِّرُونَ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 قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط اننا لننجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين.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 فأصري بأهلك بقطعة من الليل والتبع أدبارهم والتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضحيت تأمرون. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قِطَاعٌ مَّصْبِحِينَ وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ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 وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ